جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين هذا سؤال يقول هل يجوز القاء السلام على المسلمين بهذه الصيغة السلام على من اتبع الهدى لا لا يلقى عليهم بهذه الطريقة وإنما يلقى عليهم بالطريقة المشروعة التي مرت معنا في حديث كثيرة جدا الرسول الله صلوات الله وسلامه عليه نعم. هذا يقول رد السلام على المشيكين وأهل الكتاب فيه الدعاء لهم بالرحمة والبركة مر معنا في عق... أثر عقبة بن عامر لما رد على المسرك بالرحمة والبركة تراجع عنها لأن المسرك لا حظ له لا في الرحمة ولا في البركة ولهذا الرد عليه بأن يقال عليكم السلام ولا يقال رحمة الله وبركاته نعم يقول هل يلحق بأهل الكتاب من يعرف من حاله أنه من أهل الفسق والمعاصي من سلم عليك أي كان من سلم عليك أي كان ترد عليه السلام لعموم الآية الكريمة إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها قال حييتم أيا كان الذي حياك إذا حييتم بتحية سواء كان كافرا أو, أو فاسقا أو أيا كان إذا حييتم بتحية يجب أن ترد عليه السلام نعم يقول قول المتصل في ألو هل هذا يعتبر من تقليد الكفار في ألفاظهم لا لا يناسبا يقول ذلك وإنما يحرص على أن يبدأ بالسلام عليكم وهذه الكلمة دخلت على الزنت أكثرنا مع التلفون جاءت مع التلفون واستمرت معه وإن تمكن الإنسان أن يتخلص منها وأن يبدأ أول ما يبدأ بالسلام فهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه وكثير من الناس يفعل او ياتي بهذه الكلمة ليتاكد أولا أن صوته يسمع ليلقي السلام هذا مراده يتأكد أن الصوت يسمع وأنه تم الاتصال فعلا بالمتحدث معه فلأجل ذلك يؤتى غالبا بهذه الكلمة ولهذا يلاحظ انها يؤتى بها عندما ينقطع الصوت المراد من ذلك التأكد من وجود الصوت هذا هو المراد والأولى بالإنسان أن يكون البدء مباشرة بالسلام يقول تصوير الخسوف هل هو من التصوير المحرم ليس من تصوير ذوات الأرواح لكن ليس المقام مقام تصوير وإنما المقام مقام فزع في حديث بموسى الأشعري في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الكسوف السنة العاشرة من الهجرة خرج من بيته فزعا يحسب أن الساعة قامت عليه الصلاة والسلام وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فالمقام مقام خوف ومقام فزع ومقام لجوء إلى الله بالدعاء والاستغفار والذكر والصلاة والاستغفار نعم يقول هل أفاء اللقية فرض أم سنة اعفاء اللحيه واجب وحلقها حرام والنبي عليه الصلاه والسلام جاء عن احاديث كثيره تدل على وجوب اعفاء اللحيه قال عليه الصلاه والسلام خالف المجوس أو وفر اللحى وفي بعض الالفاظ أرخ اللحى وبعضها استل اللحى اكرم اللحى تنوعت الالفاظ عن النبي عليه الصلاه والسلام في امر اعفاء اللحيه وأذكر قبل وقت ليس بطويل في هذا المسجد أحد الإخوة سألني سؤالا طريفا كان حالقا للحيته وقال لي أنا بسألك عن حلق اللحية هل هو حرام حرام ولا حرام حرام الأولى رفع يده فوق قال هل هو حرام حرام ولا حرام حرام قلت لا حرام حرام فقال فذكرت لبعض الأحاديث قال أنا أعاهدك أنني من الآن لا أحلق لحيتي بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. والله أعلم. صلى الله وسلم على سيدنا.